يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَوْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما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 قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم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 كباستك فيه إلى الماء ليبلغ فا ليبلغ فاه وما هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوع طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء, أولياء لا يملكون لأنفسهم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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا أَحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس في الأرض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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة أكرهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآسا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 مَا تَبِيلُ الْأَرْضُ أَوْ كُن بِهِ الْمَوْتُ بَل لله الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ ييأس الذين آمَنُوا أن لو يشاء ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قال على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القوم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 يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآبا كذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كتاب يم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكمنا معقب لحكمه وهو سريع الحساب